والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن التابة هدان أما بعد فكما قلت وذكرت قبل أعذاب المغرب هذا بعد الأعذاب يتعلق باحوال اخواننا في ليبيا وكتمكن الله عز وجل الدعوة السلفيه هناك لا أقصد الدعوة الثلاثية أي الدعوة التي قامت على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلام الصالح من الصحابة والتبعين على الحسان. لا أقصد دعوة أحزب من الاحزاب نحو هذه الأحزام في مصر الكتاب الدعوة الثلاثية وهي ليست على المنهج الثلاثية إنما هي خرجت من تحت عبادة حزب لكل المسلمين نحو حزب النور في اثار الاحداث الدوله ان الحزبيه ليست السلفية لا يجتمعان الحزبيه والسلفيه لا يستمعان ان التحدب ليس من منهج السلف اصلا فكيف ينكتب اصحاب الاحداث الى منهج السلفي اني اذا تكلمت عن الدعوه السلفيه أقصد الدعوه السلفيه الحق وما الحق قامت على ما كان عليه الرسل والأنبياء في دعوتهم الله عز وجل على بصير دون عصبية ولا حزبية السلف الصالح من والتابعين لم يكونوا أحزابا ولم يكونوا احزابا بل كانوا على منهج واحد ومنهاج النبوه انما ظهرت الفرق والاحزاب في زمن الصحابه في اخر خلافه عثمان فافترقوا عن منهاج الصحابه ومنهاج السلف فكان اول من فرق ظهورا فرقه الخوارج الذين تمالوا على قتل الخليفه الراشد عثمان بن عفان بن مورين وطلعوا ثم استمروا في اثاره الفتنه بين المسلمين زمن علي بن طالب وظهر معهم الشيعة الذين تعصبوا تعريف ابي طالب بن اقبل وصلوا الى ان جعلوه اله الها هم فرقه السبائيه اتباع عبدالعزيز سبب اليهودي <تصفيق> الذي تظاهر بالاسلام وهو على الكفر فقاتل عليهم ابي طالب الخوارج قاتلهم كما في النهروان مع ذلك قتلهم الحاوراء ولذلك سم سم سموا بالحروريه نسبه الى الحاوراء التي قاتلهم هي عليه رضي الله وقتل علي طالب بعض السبتيه الذين قالوا له انت الى هنا واصلا في غطة فهي البخاري <تصفيق> أخرج هذا البخاري حديث ابن رضي الله عنه إنهما أن ابن قال في أناس حراقهم عليه وجدت انه قتلهم ولم يحرقهم <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل لدينا هم تقتلوه <تصفيق> فأشار صافر المحجر في كتبه الباري إلى أن هؤلاء الذين خرقهم عليه إنهم قوم من الذين جاءوا إلى عليه من أبي طالب وقالوا انت إلى هنا. كما اخرج هذا أبو طاهر المخلص في اديني بسند صحيح كما قال الحافظ أن انا جاءوا إلى علي فقال انا أنت انا انا انا انا انا ثم انا بهم انا على انا انا انا انا مولاه قنبر أن يؤجج قدوداً ثم ألطاهم إذا هذا القدود سيحرقهم ويتمثل قائلا إني إذا رأيت أمر منكراً أجس ناري وأمرت قنبراً أي قنبر مولاه وإني إذا رأيت أمراً منكراً أجلت نعني وأمرتم قنظرت أي أن يحرض هؤلاء من أصحاب الموكر الذين قالوا أنت إذا هم فهؤلاء السبعية خالفوا الصحابة بلا شك وكذا تواعد ثم تواعد الفرق في القهور فظهرت الجهنية أتباع جهد ابن صفوان الذي أخذ عينه من الجعد ابن ذرهب بثنب منفوس فأصحابه من رؤوس الشر من رؤوس الشرق, الشرق فيصل سلب الجعد ابن درهم فيما قال له من عقيده باطله الى عاقم ابن لبيه اليهودي الساحر <تصفيق> الذي سخر النبي صلى الله <صفوة> عليه وسلم <سبيل> فتوالى هذا الباطل الى الجعد بن درهم ثم علمه الجعد للجهل بن فقام جهم بنشر مصر بدعته التي تقوم على تعطيل صفات الله في شتى البلدان حتى نسبت البدعه اليه وقامت فرقه الجهميه والذين كفروا منه فلقاظبهن لأنهم عطلوا صفات الرحمن وقال ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يدخذ إبراهيم خليلا، وأنه سبحانه ليس فوق العرش انما هو في هذا الوجود قد بيّن أو يعني ذكر أجهد أبن صفوان هذا الكفر في إنكار رؤول الله عز وجل في مناظره مع بركة يسمى نقل هذا الإمام احمد رحمه الله فلكم في رديه على الزنادقه والجميع ثم ظهرت المعتزله لهم مكانية الجميع فالمعتزله خرجت من تحت عبادة الجميع وكما قال الشيخ الإسلام عنهم المعتزله مكانيه الجهميه ثم ظهرت الاشاعره اتباع ابي الحجر التي الذي تاب من كثير ممن قاله ولكن بقي البقر المتعصبون لباطله السابق على ما هم عليه من الباطل فقامت فرقه الاشعريه التي ما زالت تضررت عقائدها في الازهر برغم أن صلاح الدين طهر فظهر من الشيعة الباطنيه ولكن لم يعني يقوم بتطويره البدع الأخرى نحو بدعة الأشعريين، فقام الأشعرياء الحسن، والأشعرياء أيضا كما قال الشيخ الإسلام مهمة تليه المعتزلة، فالجهنية خرجت من تحت عباءتهم المعتزلة. ثم الاشاعر خرجوا تحت عباءه المعتدين فهي سلسله منفوسه آه. وتوالى الفرق في الظهور فكان عندما فرق في ظهر الموجئه <تصفيق> والصوفيه من شتى في رقها الى ان وصلنا الى شد لقوم المسلمين وجماعه التاريخ والدعوه والفرق التي خرجت من تحت عبادة البلد المسلمين نحو تنظيم الجهاد وفرقة التكثير والغجرة وما يسمونه بفرقة الدعوة الثلاثين القتال في المغرب على الجزائر وما أيضا في هيديا يسمونها قصر الأمطار الشريعة كل هذه هي على منهج الحوار العلشي في الطرق انتصار سفتح على أهل الغر المسلمين هم حوار علشي ليسوا لطيفين وليسوا أهل السنة بل هم ضد السنة وأهلها فهم يقتلون على السنة فهم يقتلون على السنة آه. يقتلون على السنة أنت متجوز منهم أو لحوارك من الحاكم السنين الغريب أو من أتباعه الأشكال ففقط انصار الشريعة في ليبيا وهي تبتلع قوضيك أسامة بن وهي تتمركز في بيغاهين وفي ثرب في شرق ليبيا ثرب مصر هي التي تقوم من إثارة الفتاة من نقاط الشر في ليبيا رغم الخير الذي رايناه في ليبيا من تجيل داعه السلفية أقبال الناس على هذه الدعوة هي الدعوة بالثلاثة الصالح الصحابه والتابعين دون تحذب ودون تعبصه صارت من نقاط الشر ومن نقاط بقع الشر في ليبيا ويسعون ازاله هذا الخير الذي مكن الله به بأهل الحق من الثلاثين الملك فصاروا يحطنون الثلاثين في بني بارس. أي أنفسنا عرضوا كررنا بعض السلبيين المتبين للسبب الصارم من الصحابه الذين أمجاد الأحذاء. هذه الأحذاء التي وردت في نص عندما السردين أي السردين إنهم إخوانيون إحوالي خرجوا تحت عباءة الغرب المسلمين ولذلك يتربطون معهم في الوصول إلى هذا الحكم الذي يقوم على غير الإسلام. فلا أخصد حظ النور وحظة رفاديه لحظة الثلاثة الثلاثية ولا, ولا يبدأ أن تنسل للمنج السلف للمنج السلف بريد من, من طريقته المنجلة لا علاقة لهم للمنج السلفية ليس مع علاقة الثلاثية فصارت طرقة أنصار الشريعة في بني غادي تقتل السلفي حقا من الدعاء المتضارة كما حدث هذا الشهر الاخير هذا فطروا في الفطر الاخير فطروا ازيزا فطروا اكثر من قطيد من مطبعه السنه السلفيه في بنغلاديش بعضهم قتلوه خارج من نفس ويقولون نحن مجاهدون اي جهاده من هو كما اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان فقتلوا نعم نحن عدد من الخطباء لقد السنة هنا لأنهم يحذرون من دعوات الخارجيه وكذا شاهدوا القران المسلمين هنا الذي يبين ضلاله وشرافه على الاسلام وانهم دعاه ديمقراطيه وحمقيه ليسوا دعاه الاسلام ان تمكنوا منهم وكانهم من قوة قتلوه على طريقه الخوارج والعلي... والعبلة بعضهم يستحي أن يفعل هذا كما قال رياء المصنع حتى يضرر منهم هدنهم أهل الديمقراطية وهم لا ولو كان كما كان أكثر أكثر هذه الدولة لقضوا على الدعوة السلفيه الدعوة الأهل السنة حقا لأنهم ليسوا بعثهم هالإكلاب لمنضعات حزبية وديمقراطية ومذاهب بدعية هم ينصرون كل اهل البدع فكل فرق البدع تنتصر في دولة الإخوان إلا السنة إنها لا يقابلها وجه في دولة الإخوان المسلمين هذا حلو في كل بلد تمكنوا منه هم كبروا في الرياض هم ضد الإسلام لما يتخدمهم المنفار لضرب الإسلام باسم الإسلام كما يستمد من الكفارات أحباب العلمانية هي الدولية والصلافية والحولية لأنهم أيضا قاموا على مدائب الكفار وما كل هذا نجفاع عن حذب الحذب لان كل هذه الأحباب على الضرب وكلها لا تقيم الإسلام الحق وزنها أي من كتاب وصنة ونعود الى ما كنت بداته أو <تصفيق> كنت <متحفع> بدا <مدهب> يدعى قبل <تصفيق> نعم الصلاة وهي قولي عن بني اسرائيل ان الله مكن لهم في الارض <تصفيق> بعد ما عانوا منه من ظلم العون واضطهاده لهم إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعا أي فرقا أفزادا يتضعي فضائبة منهم يذذب عبنانهم ويستحي نساءهم انه كان من المدشدين فقال الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين اتسجادوا في الأرض <تصفيق> ونجعلهم ائمه ونجعلهم ورثين وننطق لهم في القبطين ونري فرعون وهامهنا وجنودهن منهم ما كان يشهرون فتحققت سنه الله وتحقق وعد الله لاهل اسرائيل كما قال الله عز ايضا في سوره الأعراض. وقال الملك من قوم العر و موسى وقومهم ليفسدوا في الارض ويضرك وانيها فتك قال الشيخ السعدي في تفسيره هذا عر وملكه وعالمته أن يتبعون الملك قد استكبروا على ايات الله نعم جحد فيها ظلما وعلوا وقالوا لفرعون مهيئين له على فيه قراءه موسى نعم <تصفيق> وداعيين ان ما جاء بموسى قاطع وفساد فتدروا موسى والله <تصفيق> ليفسدوا في الارض بل <تصفيق> بالدعوه الى الله وإلى مدار الاسفال <تصفيق> ومحاسن الاعمال التي في الارض فما هم ما عليه هو فساد الظالمين هم لا يبعون لما يقولون ولا بركوا الها <تصفيق> اي يدعوك انت والهتك وينهى عنك ويصد الناس على اتباعه فقال <تصفيق> أي فرعون مجيب لهم سنقتل <تصفيق> أبنائهم ونستحي نساءهم أي نستطيقنا نساءهم فلا نقتلهم نعم وإن فرصهم الله لا خروج لهما الحكمنا ولا قدره وهذا نهايه الجبروت من فرعون والعتو والقسوه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يريدها من يشاء من, من عباده اي يداولها بين الناس على حد مشيئتهم رحم مشيئتي وحكمته نعم والعاقبه للمتقين فحمد أي العاقبة العاقبه الحميده نعم لها نعم الى ان في قوله تعالى بعد ذكر قالوا اذيرا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئنا أي قالوا لموسى متضجرين من طول ما نجعوا في عذاب فرعون واذيته اذين من قبل ان تاتينا انهم يسمنون لنا سوء العذاب يذبحون ابناءنا ويتخذون لساننا ومن بعد ما يؤتلون قال, قال لهم موسى مرضية لهم, لهم الفرج والخلاص من شرهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون من اي مكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيها فينظر كيف تعملون هل تشكرون ام تكفرون وهذا وعد من شرع الله لما جاء الوقت الذي اراده الله عز وجل فمكن الله لبني اسرائيل ولكن هل هذا التمكين لبني اسرائيل جاء بطرق مخالفه لامر الله لا لما جاء بسبب صبرهم على الالتزام باوامر الله فلم يمكن الله لبني اسرائيل عن طريق انه امر موسى عليه السلام وقومه بني اسرائيل ان يخرجوا على فرعون بمظاهرات او اعتصامات ها؟ او صورات فارغه لا لهم الى الفساد الارض هل توافق بني اسرائيل مع اصحاب الاتجاه الفاسده ها؟ الذين كانوا احزابا في فرعون لخروج على فرعون فهو كما ما فعل الاخوان المسلمون المفسدون في الارض بتواصلهم مع كافه الأحزاب العلمانيه والاشتراكيه بل والنصارى والعلمانيين من غلاف العبادين كما صنعونا للثوره الاخيره تحت دعوه إذا الظلم أي ظلم أنهم تواقعون في ظلم اكبر أفضح من الظلم الذي وقع فيه الحاكم السادق بل هم على الإسلام منه يقولون على الإسلام المهلي من هؤلاء الحكام السادقين وإن في كل شر لا نقول هذا دكاعة عليها عن على الأحد كلهم فيه يجيب شرق ولكن يدفع فلذلك ظن المغفلون الذين لا يعرفون سنة الله الكونية أن الإخوان المسلمين لما وصلوا للسلطه في مصر أن الله ممكن أن هذا يعد تمكينا من الله نعم وتمكين قدري ليس تمكينا شرعيا ليس شرعيا وتمكين على سبيل الاستدراج كما يفعل الله عز وجل هذا مع الكافرين ان الله يمكن للكافر احيانا استدراج عنهم فانفجرهم حيث لا يعلمون وامي لو ان كيدي برئين فمكر الله عز وجل في نقول هذا يقينا ان الله مكر بهم لانهم لم يعظموا شرع الله ولم ينصروا دين الله كتابا ينصرنا بل انما نصروا اهواءهم الفاشله والحضيه التي كانوا وسلط الله عليهم من نزع الملك المؤمن و... واستبدلهم بقولهم وإن كان هذا الغير ليس أيضا على الصراط المستقيم ولكنه أقل شرا منهم بلا شكل أقل شرا منهم و وإن لم يكن محسنات فأولى لا يحاربون الدعوة الثلاثية حقا الدعوة الأهل السنة حقا بل قد يعني يساعدون احيانا في التمكين لها لكثة بها من حفى ناكيد أنهم لا يمكنون لألد عدى الإسلام ها؟ من رافض على خلاف الخلق المسلمين على نصيج هذه الأولاد وهم يمكنون لأعداء الإسلام من رافضة دلهم يوم وصارق ويحاربون الدعوة الثلاثية من الدعوة. بل وطنون أهلا من التطاق كان الحكام هؤلاء من الذين يعني ينفع من أحلع في أشياء من العلمانية الفوضة عن الدين أخذوا شرعا ووقف على الإسلام من الإخوان المسلمين ومن كان معهم من الأسلام ف... فحقق الله أعداء مجمال الإسرائيل وقال سبحانه فأضغطنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومضاربها التي باركنا فيها وتم كلمة ربك تغثنا على بني اسرائيل بما قبروا وضمرنا ما كان يصنع من العالم وقومه وما كان يعيشه فقال المجرير رحمه الله <تصفيق> وتم اتكلمة ربك حسنًا <تصفيق> أي في وعد الله الذي <تصفيق> وعد هذه <هدي> الإسرائيل بتمانه <تصفيق> <تصفيق> على ما وعدهم المتبسينين في الأرض ونصره إياهم على عدنين فرعون وتلي مجد حسنا ونزلتنا او في سوره القصر ونريد ان نمن على الذين تدور في الارض ونجعلهم علمه ونجعلهم الواثقين ونمشي هم في الارض ونريد التعاون معنا ومن مذممه منهم كانوا تحضرون ففي كلمه ربك حسنى التي وعد بها فنقول إن إخواننا في ليبيا كان له نصيب من هذا لأن الله مكن لدينهم وإن كان التمكين ليس تمكينا كليا ولكنه معدّ تمكينا مقارنة بما كان عليه من قبل في زمن قدرات الاشتراكية في دولة الاشتراكية الصوفيه تلك تنصر الاشتراكيه والتصوب والبدع على حساب الاسلام بل كان يحارب السنه محاربه صريحه فاجره فكما جاء عنه انه كان يمكن السنه ويستهزئ بها فامن الله لهم املا حتى اخذهم سبحانه اخذ عبيد مقتدر وسلط عليه الخوارج او من كان مغررا به من الشباب الذين قاموا هذه الثوره وكما قلنا ان هذه الثوره ان كانت سببا طذريا في تمثيل دعوه للغيره بعد ذلك ولكن الله عز وجل لم يامرن بهذا أي أن على مثل هذا الحاكم الفاشل هذه الطرق البدعيه من صورات ومظاهرات هذا ليس من السبيل الصحيح في الحاكم الكافر حتى ولو كان كافر لكن من الناس؟ اغلق العلماء على التكثير قد في مكانه يقول يمكن إن اجاره السنه ليس من بعد ان يحكم القول المبرئ لا كان يمكن السنه ويستهزئ فيها. بل ثبت تبع ان انكر بعض احرف من كتاب الله نحو إنكاره انكاره القول لا قل قل هو الله احد فكان يقول ان كل هذه تخص الرسول, الرسول. <تصفيق> أما بعد الوصول فلا نقول كله أنكر حرفين من كتاب الله أنكر حرفة من كتاب الله الشاهد أنه حتى لو كان حاكم كاثر لي. ليس من طريق السلف الصالح في سبل من يتبعون كتب الكفار من كثير هذا الحاكم المظاهرات والثورات هي نتاج دعوه الديمقراطيه التي روج لها الاوروبيون والامريكيون في بلاد الاسلام فمن سبيل اليهود والنصارى ليس من سبيل المؤمنين فالذين خرج الفتن في المظاهرات والثمرات لا يحترمون سبيل المؤمنين في الاصلاح ولكن الله عز وجل جعل الثمر من خروجيه حب اي هذا بقدر عليه سبحانه وكونوا للسلفيين في عدة أماكن والله عز وجل مكر بهم هذا <تصفيق> من مكر لا بهم وهم مساكين بذلوا من أموالهم وضيعوا أسرهم في سبيل احزاب ضائع وفي سبيل حزبيات لا تنظر الإسلام ولا تمكن لهم في الأرض ولكن العظيم قدر سبحانه الحكمة بأن صنيع أوله كان بعد ذلك سبباً فيما ذكرناه ولكن لم يحصدونها يرمو على العكس وكانوا يحاربون الدعوة السلبية ويتهزئون بأهلهم ويتعارون فيهم بعد ذلك في السواج ف كما اشرت الى جماعه انقاذ الشريعه في بني غازي <تصفيق> يشفى ان ماذا صنعوا لما صارتم قوه في بعض الاماكن هناك لما تمكنوا من السلاح الذي تمتلكون دول رفعوه اول ما رفعوه ضد اخوانهم من اهل السنه السبعين وقتلوا دعاه الى الله من خطباء وطلبه علم ولم يكتبوا بهذا بل كما حكى لنا اخواننا البيراتي في الشهر الاصيل هذا اغتالوا ضابطا من ضباط الجيش وكان على وشك ان يبلغ رده عقيد اختلوه ليس لأنه ضابط بالجيش فقط بل انه كان سلفيا هذا الضابط بالجيش هداه الله لمنهج السلف حقا وصار يلتزم بهدي السنه في هو في مكانه بل نفتح نموحدة الجيش به نسمىها بوحدة الدعوة في الشاب نموحدة في كتب ودروس العلماء السلفيين في داخل الجيش الليبي، وبالفعل نشر من عدة كتيبات علماء السنة على الجنود وكان على طيب في وسط الجنود، جنود الجيش الليبي في الأماكن التي توصل إليها، ولما أرَه عن يعينوا مديراً لمديريه امن بني لم يجدوا افضل منه فاتفق الجيش والشرطه هناك بني على ان يعينوه مديراً عاما على مديريه امن بني فخاف الحوارج من امطار الشريعه على ان تسلم على قتله وبالفعل تمكنوا من اغتياله عن طريق تفجير سيارة الوافية وكما حكى إخوانونا أنه لما نقل إلى المستشفى وفي خلال قبل ان يموت كان بين تفجيري ومميئيه ساعات قال أخذ أحمد الله الحمد لله الذي جعل موتي على أيدي هؤلاء حتى أنال الشغاز على أيدي هؤلاء الثوات فنحسبه والله خسيب من, من الذين يرسلوا قصة فاطمة يرسلوا الشهادة عبد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> طوبى لمن قتلوه وقتلوه <تصفيق> انا ما <خلالت>. يشتورك <تصفيق> وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لان ادركتهم وان قتل قتل عاد وقال ان في قتلين اجرا لمن قتلهم يوم القيامه ومن قتلهم كان اولى بالله منه فالشاهد من عذارين قد مكن بالدين بالدين الصحيح ينقم على الكتاب والسنه في ليبيا كان التبجيل تبجيلا جسديا ف. وكما قال سبحانه فينظر كيف تعملون اي ان الله عز وجل ينظر الى الذين حملوا هذه الدعوه هناك والذين ممكن لهم في المساجد وفي عده اماكن كيف يعملون هل يعملون التمكينه التمكين لديه دعوة لله من دون حذبية ودون أنه ينظر إلى سلطة أو إلى حكم كما الحال الذي عليه الأحزاب وكذا ينظر لأحوالهم فيما بينهم فهذا ينصحهم خاصة الذين لهم شأن في طلب العلم هناك من أخواننا الذين لهم دعوة من الايمان نعم ان يتقوا الله عز وجل في هذه الدعوه وأن يعملوا جاهدين على ان يسلكوا السبيل الصحيح سبيل المؤمنين وان يتركوا اسباب الخلاف والشقاق ومن اخطا منهم عليه أن يرجع إلى الحق الذي بينهم لنا دون تعصم ودون علم يحجب السلفيين إلى الى احزاب فرقة تتبه لنا وفرقة تتبه لنا عليهم أن يعلمهم طلبة العلم لأن يحضرون غلوسهم أن يتركوا العصبيه لهم في أي شهد كانت ومن اخطا في مساله عقليه او منازيه او حتى في من صحيه او حديثيه لا على الدليل والحجة من عرفه ان بينه بالدليل والحج والبرهان هذا الذي نصحنا بعضهم ونصحهم منهم ان يرجعوا جميع العلماء الذين هم أكثر حرصا وعلما منهم على هذه الدعوه حتى يظل هذا الخير ولا يضيع في وسط الشقاق الذي يكون بين بعض اهل العصبيه الذين يتعصبون باشخاص معينين دون دليل او برهان وكما كنت لا يعني هذا ان يصرخ بل على من عرفاً على كل نوع الناس يبين الجديدة تبون عصادياً والاحتفظين ونسأل الله بذلك أن كلمته هو الحق الفوائد الدعويه التي استفدتها ونفيدكم بها في رحلتي بليديا انه لما كنا نتكلم بالتحضير نعم، نحن نقولون المسلمين ومن دعايتنا هنا خاصة من الذين يدعون الثلاثية وليس منها نحن قمت حسان، إسحق فويني وياسر البرهاني ومن كان على شرف لديهم كنا نجد القبول من العامة قبل بل كانوا يطلبون المزيد من بيان ضلال هذا الرجل وضلال هؤلاء الدعاء سوء <تصفيق> من دعاة الحمد المسلمين الذين يصرخون صراحةً بالمصاريين لهذا الفرد أو من أدعية السلفيه الذين يدعون الثلاثيهم يعني إخوان في بيت الإخوان. فما وجدنا أحداً قام في درس النبوذ مع على أحذيرنا من أخوان المسلمين ومن دعاتهم رغم تفرد الأعداد التي كانت تحضر في المساجد في كل المدن التي أصينا فيها دورات. ف... فما؟ دخلنا نزيداً من هذه المساجد وهي مطتعة يعني جوانها كبيرة إلا وكانت تنتلو على أسيرها من عالمة المسلمين ومطلبة العلم كان يقدر الحاضرين في بعض هذه المساجد وكان على خمسة ألاف واحداً جديد هؤلاء أتوا لماذا؟ نتعلم الدعوة السلوبية أو لربطة دعوة سلفية ومغذين لدعوات الأحزاب نحسب مقدارك إجمالاً إحنا ما لنا نزكي على الله خذنا بالدليل إنما وجدنا معروضاً على تحذير من حفظ الله على عكس كانوا يسألونا إنما ظهر من بعض الأسئلة التي نفضت ترد وإلينا عن بعض بدع خلفتها في أسداد ويجيبون المزيد من البيان والذين كانوا يتعاطف بعضهم مع بعض ضعاة الشذبية والقرضاوي وغيره من كانوا لا يعرفون حالهم لما سمي تحذيرنا منهم وبياننا لضلالهم نفضوا أيديهم منهم كما ذكرني أخونا خيري في زلطن هو صاحب والذي الدعوة ومشأل الله لكتب هذا في مزاح سنة وكان سببا مع أخينا عالي التعليم في, في إقامة هذه الدورات هناك ومالجنساء وجبارك مشأل الله لكتب هذا في مزاح سنة أن أحد المتعاطفين مع القرضاوي من أهل زلطن من العام أنا تكلمت مره من المرات عن ضلال القرداغي وكيف يعني نعى بابا الباتيكان الهالك بناعي مخذي قال فيه نعمد الله أن يرحمه على ما قدم من خير الإنسانين اهلاً <تصفيق> يقول هذا عن نعطبوت النصارى كيف انه ابتدع ما يسمى بالإسلام الثقافي للنصارى فقال عن إدوار سعيد الكاتب المصري النصراني لما مات في أمريكا قال ايضا ناعياً إياه ان ادوار سعيد كان مسلما بثقافته اذا في قضايا مجده كان يكون مترانيا ويحل قضايا قيمه الكنيسه ولماذا راح امريكم لماذا لم يدخل في الاسلام إن كان يريد الإسلام فولا بركه بركه اصحاب ماسوني صين فقرداوي ماسوني. انا شفت ماسوني، الماسوني القرضاوي اسمه ماسوني خبيث استخدمته ماسونيه واستخدمه نوافذ احسن استخدام في نشر الضلال والبدع فهذا الماسوني القرضاوي يريد أن يلبس النصارى بل، دعاة النصارى أي من طواغيب النصارى أن يلبسهم لباب الإسلام أو العيش في قضايا أمة الإسلام مصرحاً، نعلم عليه الماسونية من الدعوة إلى وحده أخوة أديان هذا وهذا عليه على شد المسلمين <تصفيق> فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام القرضاوي نفض يده منه وقال عنه كلمه اللي بيها ما اذكرها يعني تصف ان هذا ضايع ولا قيمه له الذي يقول في هذا الكلام فكان هذا ونحن من الذين استفادوا من الله السلم وأيضا في قصر بالغشير شير تم قتل جل سليم حتى فيه مقالي الأخير الذي عنونت له بتلخيص جهودي نعم نعم شيخنا الإمام ربيع الله السلفية في إبطار قواعد علي الحلبي المريخ وعلقت <تصفيق> فيه على بعض المواضع من كلام شيخنا، وبينت فيه ضلال علي الحلبي وانحرافه عن الدعوة السلفية، وكيف أن اصوله البدعية خدمت الأحزاب البدعية خدمة عظيمة، وكيف قام علي حسن ومعه؟ إذن إذن أشوف؟ طيب سنقول ماذا كما بلغني أيها الأخوات أخبر بعض أخواتكم في قصر الرشيد أنه كان يخذوا هذا الدرس بعض المتعاطفين مع الحلبي من الشباب المضبعين وكانوا حوالي تسعة أسعة شباب فكأنهم من الله عندما سمعوا ما نقلناه عن مسيخنا ربيع وبيناه من الحجج والضلايين في كلاهه حفظ الله تعالى عرفوا ظلاء الحلبية لما أن السيخ الربيع لم يظلمه بل على العكس والذي ظلم على السيخ الربيع ظلما مبينا لما افترع عليه هي من جنس افترآه اهل البدع التي اقترى بها قديما على ائمه السنة <تصفيق> فكان هؤلاء شاؤاً من جسراً من الجسور التي بها يمتكن الكفار من بلاد الإسلام ويصلبط بهم الكفار على بلاد الإسلام ولذلك كان تحذير منهم واجبا من الواجبات الشرعية التي قام بها العلماء وهذا المقال. في صدر الطبع لأنه مجهود صغير شاء الله، وأن فيه تلخيص لجهود الشيخ ربيع الشيخ رجب الله تعالى، في بيان الأصول البدائية التي عند علي الحلبي وأقرانه ممن الصبر في الضلال، ثم أثر أبي الحسن النصري. اضنا العروب والمغراب المغربي ومن على شكل هؤلاء الذين ايضا يشبهون في الضلال محمد حسان وبصق الحويني وهؤلاء ادعياء السلفيه فكل هؤلاء تربية تربيه حزب الله المسلمين و خرزوا من تحت عداء دعوة الحسبية وإن ابداع بعضهم الثلاثية بلغة ناسية فصاروا في نهاية المطاف النقاط خدمة أو حزب لأصول حزب الإخوان الهدعية لا لضعو فيها لأن كلها كلها ولذلك <تصفيق> نحن نحمد بإخواننا من السلسين في ليبيا الذين يتبعون العلماء على ما دعوا إلينا الحق ونفض أيديهم من هذه التعوات الحزبية جميعا فنسال الله ان يديم على عليهم هذا الخير ان يثبت الصادقين منهم وان يؤلف بين قلوبهم وان يرزقهم جميع الصدق والاخلاص لله وان يور الله عز وجل ما يمكن لهم لهم به اكثر واكثر في الارض وان يصلح حال تحولات أمرهم من القائمين هناك على الحكم وأن يطهر بلادهم من ذنب وصرح لغه المسلمين وان لا يمكن الإخوة المسلمين هناك ولا لم أكن من أوليهم من العلمانية، <تصفيق> هم الذين يريدون قرض العقيدة الديمقراطية الأمريكية والإخوان المسلمون يساعدون على هذا، <تصفيق> الإخوان المسلمون ندم أن يربوا الناس على الكتاب والسنة، كانوا بعثتهم وليس بعثتهم كما ينادونهم صار يظهر الناس على الديمقراطية والانتخابات ومظاهرات فمسديهم هناك ها؟ أفتر بعض المغرر بهم من المسلمين في ترابلس من يخرجوا في ما يسمى بالمظاهرات السنية ما أدريش كالطلب على الأخيرة صوار هناك يعني الأمر لا يعنينا الآن ولكن هذا نفسيه نفس إخوان المسلمين يظل النار باسم مضارات السنين ويترتب على فتواه لسفك الدماء مما اخجاه الله به و بيا ضلاله فيما سماه مضارات السنين هناك ليس هناك ما يسمى مضارات السنين فما يقال عنه مظاهرات سلمية او في قول القائل قتل سلمي هناك ما يسمى بالقتل السلمي ان يقتل الرجل أو يقتل الناس سلما أو ما يسمونه, أو ما يسمونه ليش بالموسيقى الإسلامية هل يسمى بالموسيقى الإسلامية؟ أو بخمر الإسلامي؟ يسمون الاشياء بغير اسمائهم تضميما للناس وايضا يعلقون الكتاب في اماكن كثيرة يدعون الناس فيها الى هذه الانتخابات البدعيه التي ابتدعها اهل الديمقراطيه وليست من الاسلام بل هي ظلمهم فتقوموا عليه على دين الديمقراطيه لا تقوم على الاسلام ان الاسلام لم يعرف به الطريقه الكفريه التي استدعاه الكفار طوال اربعه عشر قرنا في توليه الحكام بينما يكون توليه الحاكم المسلم عن طريق اختيار اهل الحل العقل من العلماء والقاده العقلاء وراء الاجناد الذين يقدرون المصالح والمفاتن ويخطرون افضلهم القيام بالحكم هذه الطريقه الشرعيه في اختيار الحريه ولكن ايضا طريقه اخرى طريقه معهد ان يعهد الخليفه المسلم الى من ياتي بعده ممن يراه اهلا في القيام هذا كما عهد ابو بكر بن هذه الانتخابات التي تقوم على أن يصوت بين السلطة العالم والجاهل والمؤمن والفاجر والمؤمن والكافر والمصارف والرجال والنساء لا فرق فمن الممكن أن يقرر مصير مصير مصير الأمة بصوت فاجر او منافق او بصوت نقراء او بصوت رافق فاسد يغير مصير الامه على طريقه انعدم فيها ولا يعدلون ولا يشهدون العدل اصلا الشاهد ان هؤلاء الاخوان هناك في ليبيا يريدون أن يربوا الناس على الديمقراطية وأن يقرضوها فرضا على ما تريده أمريكا <تصفيق> أمريكا تريد أن تفرض الديمقراطية التي تدعتها فرضا على بلاد الديمقراطية وتجعلها ببيلة للإسلام. والإخوان المسلمون ساعدون على هذا <تصفيق> والشاهد فرج <فرجوكا>. الله فيكم <تصفيق> أن نرجو من إخوانينا في ليبيا وفي غيرها من الاسلام الذي صار الظهور فيها للدعوه الثالثية أكثر أكثر من العهد السابق أو العهد السابق أن يحافظوا على النعمة التي فيها وأن يدعوا الى ان يكون لهم مغيظ لتحقيق وعد الله لا نشك فيه إيمان سيكون قبل هذه الثمان بأن تعود خلافة على الناس الغابة الأخرى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله اذا شاء يرفعها <تصفيق> ثم تكون خلافه خلافه على منهاج النبوه وهي خلافه الخلفاء الراشدين فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها <تصفيق> ثم يكون ملكاfrطا ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه, ثم يرفعه إذا شاء إذا شاء الله أن يرفعه ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله ان تكون ثم يقررها إذا شاء الله ان يقرر ثم تكون خلافة على منهاج أن من هذا قبل أن تكون السابق هذا وعض وعض وغير أنه ستكون خلافة قبل حيث على منهاج النبوة يكون في آخر الزمان الله اعلم متى يكون ولكن دعوة ولكن دعوة العلماء الربانيين الثلاثين في تعليم الناس هذا منهاج النبوي يجب شك على المدى الطويل يكون سبباً في اقامه الهتلاف على منهاج النبوة الروسية والعلم من المبجرات في ليبيا أنهم تمكنوا من تطهير بلادهم من الوثنيه في أغلب الأماكن فهدموا زل الاضرحه والمظامات التي كان يقعب اصحابها من دون الله في ليبيا بل هدموا الوثن الاكبر الذي يسمى بعض السلام الاسمر ويشبه البدوي عندنا في مصر الذي يعبد من دون الله فكما تعلمون انه في كل عام يحج الملايين من جهل المسلمين ومن اهل الخرافه والبدع الى قبر البدوي يحجون اليه ويسرقون اليه الذبائح من كل مكان نذكرهم من جوع تقربا اليه كي يقربهم من الله هم يعتقدون هذا كما كان اعتقاد المشركين في الذين ذكر الله عنهم في سوره الزمر والذين اتخذوا منهم أولياء <تصفيق> ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى ف... فمن تمكين الله لدعوه اهل السنه هناك التي صامت على منهاج النبوة ان الله وفق اصحابها الى تطهير بلادهم من معاقل الشرك والوثنيه وصيروها نفيا منفيا <تصفيق> وقام احرقوا في داخلها من فحم وضعهم في من الصوفية وغيرهم وكم رجل سوفي كم رجل وكم امرأة شفيت شفوا من أمراض كانوا عالون منها بسبب من هذا السحر. لما احرق كما ذكر هذا لنا طائفه من إسرانيكم هنا في ليبيا فبعضهم شهدان لهذا قال قد كنت عالي من هذا وكذا من الأمراض فلما هدم هذا الضريح هذا يختبع هذا السحر ها؟ شفاء الله فكذلك نحن من هذا في مصر نصدق بلا يطهر بلادنا من الشرك والوثنية ومن العقل الشرك والوثنية وأن يطهر بلادنا من البيان أهلهم ويوفق الله ولات امرنا ولات امر المسلمين في غيرها من الذين حملوا للامانه ان يحكموا كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان في تحكيم كتاب الله وسنه رسوله العلم والتمكين تركيزهم ان كانوا يعلمون وفي تحكيم الكتاب والسنه القضاء القضاء على الفتن التي يعوم فيها ولا يجد لها حلا الطرق كما قالت القمعيه والطرق الديمقراطيه فان الامر حتى ولو هدا قليلا ولكنه فرعان ما تعود الفتن ما دام الامر هو على خلاف شرع الله إن القضاء على فكر المسلمين الذي قام على البدع والضلال وقام على منهج الخوارج ومنهج الاثره بالاحرى لا يكون الا بدعوه اهل السنه حقا بدع بيد المنهج حتى يعني ينقذ هؤلاء الشباب الذين هوى بهم من حزب حجب الخوارج ان ورش شباب لن يستقيموا على الحق إلا ان يشاء الله الله رجاله الا بالنزل بكتابه السنه الدعوه الرسل رجاله بمنهج السنه الحق طاعه الله رحمكم الله ان هذا التمكين لدعوه الحق لن يكون بالاماني ولا بالديمقراطيه ولا بالاحزاب انما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلف نوم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يمكننا نمذي لهم الذي القضى لهم وليبذل لهم من بعد قوضين أن يعبدونني لا يعني لي لكونني شيء وفي الآية التي قبلها بين سبحانه ان العبرة بطاعة الله وطاعة الرسول، فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فإن توليتم إن توليتم إنما عليهم خُلُق ولا عليهم ما خُلُق، وإن تطيعوه تهذب، إن تطيعوه تهذب، وما على رسوله في البلاد وعظ الله الذين أنذرهم من الصالحين لا يستقيم في الأرض كما استقبلت الذين متبينا فالتقين في الأرض أي تمك... أي الشرعي أي, أي... أي, أي الإختلاف الشرعي لا يكون الا نفعت الله رسوله صلى الله عليه وسلم أما هذا التمكين الذي يح بي... الذي بعض الحكومات المخالفة لشرع الله كانت على طريقه حفظ لقوم المسلمين على طريق هذه الاحزاب العلمانيه من الديمقراطية والليبراليه والاشتراكيه من هذه المذاهب البلده والعرق الفار هذا ليس استغلالا شرعيه في الارض وليس تمكينا من الله انما التمكين من الله يكون لمن نصر الله وليسرن الله من ينصره فكيف يكون نصر الله بغير نصر لدينه اي بكتابه وسنه رسوله فالذين اتمكنوا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عطله الامور وكما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزن فقلت يا عائشة قلت يا رسول الله إن كنت الأظن إن أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون وإن ذلك كان، <تصفيق> فقال أنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يقول <تصفيق> ثم يبعث الله ريحا طيبا فتوفى كل من كان في قلبه مفقال حبة خردل من إيمان فتوفى كل من كان في قلبه مفقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين ابائهم اي من المشركين الاوائل فهذا بل يكون بعد الخلافه التي تكون على منهاج الامور <تصفيق> في اخر الزمان قبل ان تطلع الشمس من مغربها <تصفيق> فكما قال إذا صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من غريبها فإذا راها الناس امنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفس الإيمانها لن تكون قبل او كسبت في إيمانها خيرا فهذا التسلسل لاقدار الله سبحانه و السننيه انما نبينه حتى ندرك ما يدور حولنا من هذه الفتن ولا نختر بشعارات ولا بتمكين دول او بزوال دول إن الله عز وجل يستبدل اقواما لأقوام وتلك الأيام المداولة وبين الناس فهذه المداولة من صنة الله ومن أراد النجاة لنفسه ولمن ولاه الله أمره علي ان يستقيم على شرع الله كتابا وسنة وأن يترك الحزبيه والعصبيه وأن يترك سلوك سبيل الكافرين الذي يضاب سبيل المؤمنين فان الديمقراطيه وما تحتويه تحتها منه مما يسمى بانتخابات والمظاهرات وصورات وشعارات لا علاقه له بالاسلام من تعدديه حجبيه وشكل ذلك هذه كلها ليست من سبيل المؤمنين بل ان سبيل المؤمنين لما يقوم على كتاب ربهم وسنه إلى صلى الله عليه وسلم دون حزبية ودون عصرية هذا هو سبيل النجاح وهذا هو سبيل التمكين في الأرض الذي يكون, يكون استخلاف الله للبادل وعد الله الذين أمنوا لكم عملوا الصالحة لا يستكلف في الأرض كما استكلف الذين من قبلهم لا يمكننا رمضينهم الذي ارتضى لهم, لهم. ولا من بعد خوفين امنا يعبدونني لا يشركون بشيء وحزبهم المسلمين وما معهم من أحزاب لا يتبعون هذه السنة هم على ضبط هذه السنة الربانيه فلذلك لا ينصر الله بهم دينه ابدا لا ينصرون من الاسلام وكذا من كان على شاكله هؤلاء من هذه الاحزاب التي خالفت الاسلام واتبعت سبيل اهل الحسن الديمقراطيه والليبراليه والشراكيه فندعوهم جميعا الى التوبه الى العوده الى الكتاب والسنه ان القضاء على الفتنه وارادوا بالفعل أن يسود الأمن بلاد الإسلام إن الله عز وجل ينصر قوما خذلوا دينه أو استهزوا به و هؤلاء لدينا خذل دين الإسلام المسلمون. مسلمون لأنهم الأول من خذل دين الإسلام ثلاثة الكفة الشرامة بلاد الإسلام وأن يرزقنا الاخلاص والصدق في اقوالنا وافعالنا صلى الله على وسلم <تصفيق> <مه. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>